اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك ومن طاعتك ما به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائم الدنيا ومتعنا اللهم بأسناعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أدقيتنا واجعلهن وارث منا واجعل ثأرنا على من تنا في دينا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلىنا لمصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرانا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم لنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا اللهم أعتقرقانا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الواحدين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم حبب إلينا الإيمان إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من الراشدين اللهم يا ذا الجلال والإكرام فبج هم المهمومين من المسلمين اللهم فبج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا الله ومهضى المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين الله اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم وفق ما لنا بتوفيقك وايده بتأييدك وارزقنا بطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعين عليه. اللهم وفقه ولا إليه لما فيه خير للبلاد والعباد اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه وجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحسي ثلاء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على نبينا بارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد فما باركت على